ومش نبمان لأني في لحظة حبيتك لأني راهي متعر الرحمة في قلبك لما حسيتك ومش نبمان لأني كنت لك عاشق ومش بقردتي لما هويت وبقردتي أنا مفارق مش ندمان لأني في لحظة حبيتك لأني رغم تعر ورحمة في قلبك لما حسيت ومش ندمان لأني كنت لك عاشق ومش بقردتي لما هويت وبقردتي أنا مفاور ومش ندمان على كل اللي أنكرتي واعتبري إني ما هتفرق ايه أنا كنت زنبك والله طهرك والله اصلا مش أكيد أنا كنت ايه كنت الملك عينيكي ولا كنت واحد ملعبي ك ولا تهرك ولا أصلام مش أكيد. أنا كنت كنت الملك في عينيك ولا كنت واحد من العبيد. تعيش مانيش نجمان ولو عاد الزمن نفسه هحبك تاني من ملأول وانتي هتفضلي انتي مانيش نجمان ولو عاد الزمن نفسه حبك تاني من الأول و انت هتفضلي انت وتتهميني بالأسوأ وما ما تتهزيش لأنك في النهاية برضو ما في انتي أنا كنت زنبك ولا طهرك والله عصلا مش أكيد ولا كنت واحد ملعبي انا كنت أنا كنت زنبك ولا طهرك ولا اصلا مش اكيد انا كنت كنت الملك فنيك ولا كنت واحد ملعبي انا كنت He